اول ملاي س م مسح الدرجه مسموح ا ل م ص ر و بارك م الله و ا ر ك رحمه الله ا ر ك ر م الله و بارك ل ل و بارك و ب ر ك الله و بارك الله و ا ر ك ا ل و بارك ل ه و بارك الله و ب ا ل ل ه و بارك ا ل ا ر ك ل ل ه و بارك الله و ب ا ا و بارك الله و ب ر ك ا ل ل و ا ر ك الله و ا ر ك ا ل ل و ا ر ك ا ا ر ا ل ا ر الله ر ك ا ل و ا ر ك الله و ل و ا ل ل ه ا و ب ا الله ا ر ك الله و بارك الله و ا ر ك الله و ا ر ا ل ا ا ل ل ا ل و ا ل ل ه و ا ر ك ا ل ل ا الله و ب ا ل ل ه و بارك ا قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ا ل ص ا ط ع ه والانوار تفسير اهل على البيت عليه السلام الجزء الثاني ولازلنا في تفسير س و ر ة ا ل ح د ي د و تحدثنا أمس في قول الله سبحانه وتعالى و ج ن ة ع ر ض كعرض السماء و ا ل أ ر ض قال يريد ا ل إ م ا م المرتضى عليه السلام أ ن هذه ا ل آ ي ة تدل على اتساع ا ل ج ن ة أ و ل ا وثانيا تدل على أ ن السماء ت ي ز د ا د اتساعها في ا ل آ خ ر ة ل أ ن الله قد أ خ ب ر عن ا ل ج ن ة ب أ ن ه ا كعرض سماء الدنيا و أ ر ض ه ا فلا بد أ ن تتسع السماء في ا ل آ خ ر ة لتكون ش ا م ل ة ل ل ج ن ة وكذلك ا ل أ ر ض ستمد أ ي ض ا ولكن من المعلوم أ ي ض ا أ ن النار أ ي ض ا لا بد من مكالها لها و أ ن السماء ستكون ش ا م ل ة لها ف ا ل ظ ا ه ر أ ن المراد به ما ذكرناه من أ ن ه ك ن ا ي ة عن اتساع ا ل ج ن ة بما يعقله المخاطبون ويشاهدونه و أ م ا الاستدلال بقوله تعالى وجعلنا السماء سكفا محفوظا ب أ ن السماء على قدر ا ل أ ر ض ولهذا صارت سقفا لها و أ ن السقف لا بد أ ن يكون على مقدار ما هو سقف له فقط ففيه نظر وليس ثم ما يمنع أ ن تكون السماء سقفا ل ل أ ر ض ولغيرها كما هو معلوم المشاهد والله أ ع ل م وصلنا إ ل ى قول الله سبحانه وتعالى قال ومعنى قول ا ل ه ع د ة صح、نعم. ومعنى قول ا ل ه ع د ة ي هيا للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك ايها الموعود من ا ل م غ ف ر ة و ا ل ج ن ة فضل الله ي و ي ه من يشاء وهم المؤمنون ثم قال تعالى والله ذو الفضل العظيم, والله ذو الفضل العظيم وفضل ا ا ل ل ل ه ذو الله ع ظ ي م و ف ض ا ل ل الجنه التي وصفها في هذه ا ل آ ي ة والمراد منه التنبيه على عظم جلال ا ل ج ن ة و ذلك ل أ ن لان ذا الفضل العظيم إ ذ ا لا اذا اعطى مدح به نفسه و أ ث ن ى بسببه على نفسه ف إ ن ه لا يكون ف إ ن ه لا بد أ ن يكون ذلك العطاء عظيما قرينا نعم ثم علل ّ وبين ّ وجه من قوله ثم علل ّ ثم علل ّ ذلك و بين ّ وجه ا ل ح ك م ة فيه فقال لكي لا تاسوا يقول ما اصاب من مصيبه من مصيبه في الارض ولا في انفسكم إ ل ا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما اي تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما اتاكم من خيرها لان من علم ان ما عنده مفقود لا محاله لم يشتد حزنها عن عند فقده ل أ ن ه وطن نفسه على ذلك وكذا من علم أ ن بعض الخير واصل إ ل ي ه لا يفوت بحال لم يعظم فرحه عند نيل ولا ينبغي الفرح إ ل ا عند توفيق الله لطاعته وعصمته من معصيته إ ذ ا لكي لا تفرحوا بما اتاكم ل أ ن ك م ثقوا و ت أ ك د و ا ما كان قدوه لكم سياتيكم فليس من فرح بالدنيا إ ذ ا اتت لان الله سبحانه وتعالى قال ولن ا في س م ا يرزقكم وما تعدون ويقول إ ن ه ت ع م عظيم و ن فهذا شيء س ي أ ت ي ك س ي أ ت ي ك فبدل من الفرحه الخارجه قل اللهم لك الحمد لله شكر اشكر الله وكذلك على ما فاتكم إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن معه شيء وفاته شيء خسر أ و موت أ و كذا أ و كذا فليعلم أ ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ف ا ن ي ة مثلا مؤقتها أصلا ل تنتهي حتى ومراد بقت لا لغيرها النهاية أو في هي ن ت ه ي ة و ا ل م النهي عن الحزن المخرج صاحبه عن الصبر والتسليم ل أ م ر الله والبعض ن يعني ه ي ا ل إ ذ ا قد ي ص ي ب مصيبه والعياذ بالله في مال أ و في ولد أ و في شيء يعني ق ل ب الدنيا نياح وصياح وخرج عن كل ما يعذبه مؤمن فهذا النهي عن مثل هذا ن ه يحزن ا ل إ ن س ا ن سهل لكن أ م ا أ ن ه يخرج إ ل ى حزن شديد والعياذ بالله والسياح والنهي ه ذ و ا عن الفرح المطغي الملهي عن الشكر كذلك إ ذ ا ر الانسان الله رزقه بخير ورزق ه ب م ا م ورزق ه بشيء فيفرح لكن يفرح بنعمه ة ا ل ل الله م الحمد لله في الشكر الأسلوب وليس كما لك لله الشكر الأسلوب يفعل البعض الآن هذا إذا في في وقالت له اي شيء قام ي س و ي ح ف ل وشعر ق ا ا م يسوي ل ومدري ا ل ايش هذا, من, هذا من, يعني بالله من البطر ومن الخروج ومن التمادي ومن التطاول وهذا ما نعيشها اليوم في, في أ ك ث ر الحفلات اللي ما بالها ل أ ج ل التظاهر والزينه ة و ا أ ن ه ا قد رزق شيء ولا جاله شيء ف أ م ا ما لا يكاد ا ل إ ن س ا ن يخلو منه مع الاستسلام والسرور ب ن ع م ة الله تعالى والاعتدال ل ل ا يحب ل ف ئ ه فلا ي ح ب ا ل ف ر ي ي ح ن ب ا ل م ع ص ي الفريحين ة ا ل ب ت ك ب و ب ا ل ا لمن أ ا الذي يفرح ب ع م ة ا ل ل ه ك ن ف س ا ن ج ا ل ه مثلا ذ ر ي ة صالحه جاء له مال ج ا له مكان ج ا له ز و ج ة صالحه جاء له اي شيء من الشيء يفرح تحتها لكن الفرح ا ل ل ي فيه حدود الشكر لله سبحانه وتعالى والامتثال لله سبحانه وتعالى له ليس بالفرح الخارج عن, عن معنى الشكر والنعمه الله على محمد علي محمد. وفي م ع ن ى هذه ا ل آ ي ة يقول أ م ي ر المؤمنين و إ م ا م ا ل م ت ق ي ن و س ي د ا ل و ص ي ي ن ع ل ي ب ن أ ب ي طالب ص ل و الله ت ا عليه الزهد ك ل ه بين ك ل م ت ي ن من ا ل ق ر آ ن ق ا ل ا ل ل ه سبحانه لكي لا تاسو على ما ف ا ت ك م و ل ا ت ف ر ح و ا بما آ ت ك م ومن ل م ي أ س على الماضي ولم ي ف ر ح ب ا ل آ ت ي فقد أ خ ذ ا ل زهد في طرفيك ق ا ل ا ل ح س ي ن ب ن ا ل ق ا س م عليه السلام يريد عز وجل أ ن ه نزل هذه المفايض التي ذكرها ل أ ل ا يفرط العباد في ا ل س ر و ر والفرح من ع ي م الدنيا وليزهدوا في ذلك عند ذكرهم المصائب والفناء و ل أ ل ا ي أ س و ا ولا يحزنوا على ما فاتهم من حطام هذه الدنيا ولم يردوا الله النهي ل ولم يرد ولم يرد الله النهي عن فرح المسلمين برزق و إ ن م ا ذكر الله زهدهم بالمصائب و إ ن م ا ذكر الله زهدهم ب ا لان م ئ ب لعلمه أ ه م ي ح ت الله ج و ن إ ى ا سبحانه وتعالى يريد أ ن ه نزل هذه المصائب لئلا يفرط العباد في السرور ما معهم إ ل ا الفرح والسرور وكذا وكذا ك هناك كل ذ هذا وهذا وهذا وهذا ا لا مصائب ومنغفات ويهتي على الإنسان لو على له له له له ويهتي وقت يموت لها يموت لها يموت لها زوج يموت إبن في أخ وهذا, يخسر وهذا يفلس خ س ر وهذا ي وهذا يصير له م ش ك ل ة وهذا حادث وهذا يعني حتى ا ل إ ن س ا ن يعود نوعا ما ولا لو تركت المجال بالله ف ر ا ح على طوله لذلك من عبادي في الحديث من عبادي من لا يفلح إلا الفقر ولو ولا طغاوة من عبادي من لا يصلح إلا المرض ولو يعني عافيته ولا فجر فلابد من وجود هذا وهذا حتى يكون إنه إنه إنه من من من أغنيته من من يعني من هناك عافيته وهذا عبادي عبادي عبادي نوع فلابد طغاوة وجود في فجر حتى من التوازن و ا ل ع و د ة والتذكير والرجوع إ ل ى الله سبحانه وتعالى قال زيد بن علي عليه السلام في تفسيره لهذه ا ل آ ي ة ليس من أ ح د الله ويحزن ويفرح ولكن من أ ص ا ب ه خير فليجعله شكرا ومن أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة فليجعلها صبرا من جاء الخير ليحمد الله وليشكر الله ومن أ ص ي ب والعياذ بالله من أ ص ي ب ه فليصبر فهي أ ج ر و تعود إ ل ى أ ن ه ا أصبحت ك أ ن ه ا شكر لله سبحانه وتعالى عندما يصبر لذلك قال ا لمن رضي ا فله الرضا و من ص خ ط فله ا ل ص خ ط ل ا ن ما ادم ه سخطك و ي شيء ص أ و زعلك ما عده ادم ه أبيك س خ ذ ه ا بالصبر حتى ي ي ج ل ك أجرهها نعم. وفي البرهان على ما فاتكم يعني من ا ل ع ا ف ي ة والدنيا التي لم تقدر, لم تقدر لكم ل ا ك ت ظ ا مصلحتكم م ولا تفرحوا بما اتاكم من ا ل ع و ا ف ي والنعم التي لا ت و ج ب الفرح بها لفنائها وجلس بجائها والله لا ي ح ب و ي يبغضوا كل م خ ت ا ل م ع ج ب م ت ك ب ر فخور على الناس ل أ ن من فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه ا س ت خ ر على الناس و ق و ل ه الذين ا يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل والله لا ي ح ب و كل مختال فخور هذا المختال المتغطرس المتكبر الفخور يتفاخر على الناس ما أ ع ط ا ه الله يعني ما يحققون كل هم ع ل الله ونعم الله سبحانه وتعالى و ق و ل الذين ا يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل بدل من كل مختال فخور ك أ ن ه قال لا يحب المختال ولا يحب الذين يبخلون يجود الذين يفرحون الفرح المطغي اذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبه وعزته عندهم يبخلون به ولا يكفيهم أ ن ه م يبخلون به بل ي أ م ر و ن الناس بالبخل به وكل ذلك ن ت ي ج ة فرحهم به وبطرهم عند إ ص ا ب ت ه قال في البرهان وهذه ا ل آ ي ة نزلت في اليهود بخلوا بما في ا ل ت و ر ا ة بما في ص ف ة محمد صلى الله عليه وسلم و أ م ر الناس بكتمانه وهي ع ا م ة في كل من كان عنده حق لله عز وجل ف ب خ ل به قيل وعلى هذا القول الذين ي ب خ ل و ن كلام مستانه لا تعلق له بما قبل ه وهو م ب ت د ى وخبره م ح د و ف ج ل عليه قوله ومن يتولى أ ي يعرض عن اوامر الله ونواهيه ولا ولم ينتهي عن ا ل أ س ى على الفائت والفرح ب ا ل آ ت ي ف إ ن الله هو الغني وعنه وعن أ م ث ا ل الحميد اي المستوجب للحمد و إ ن لم يحمد ق ر أ نافع ا ب ن عامر ف إ ن الله الغني الحميد وحده لفت هو وكذلك هو في مصاحب ا ل ا ل م د ي ن ة والشام و ق ر أ ا ل ب ا ق و ن هو الغني الحميد معناه ان الله غني فلا يعود عليه ضرر ببخل, ببخل ذلك البخيل ثم أ خ ب ر سبحانه عن إ ر س ا ل رسله إ ل ى خلقه فقال لقد أ ر س ل ن ا رسلنا و أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء بالبينات الحجج المعجزات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب الوحي والميزان يريد الكتاب والعدل فالميزان هو العدل ليقوموا به ذكره زيد بن علي عليه السلام في ت ف س ي ر ه أ م ع ن ى ان الميزان الحديث أ ن نزلت الملائكه أو لا الميزان بمعنى العدل حتى ا ل آ ن في المحاكم وفي كذا نرى ا ه م يحطون ا ع ع م ش الميزان ر ه م ا أ ي ا ل ع د ا ل ة لأن هذا من ا ل م ج ا ز ا ل ل ي م و ج و د في ا ل ق ر آ ن يعني لو, لو أ خ ذ ا ل ق ر آ ن على ظ ا ه ر ة في كل شيء مثلما أ ه ل الصفات ا ل ل ي يثبتون صفات الله يقولون لا يجوز أ ن نحملها على المجازه ذ ا من ا ل إ ش ك ا ل ي ا ت عليهم و انزل الميزان الميزان إ ذ ا كان على ما أ ن تتغلب فهو الميزان الحديد نزل هذا مستحيل ا ل م ع ن ى ه ا ل ع د ل مجاز هنا ت أ و ي المي... ل قال حسين بن القاسم عليه السلام ولكنه ضرب الميزان مثلا لما ان كان الميزان مستقيما معتدلا ليقوم الناس ب ا ل ق ص يريد ليعملوا بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وليقوموا بما افترض عليهم من الاديان أ د ي ن من وافترض ا عليهم ل أ ويهرب إ ل ي ه بطاعته من النيران يا محمد. هات وقيل الميزان الذي يوزن به وقيل المراد إ ن ز ا ل الوحي الذي هو امر باستعماله و ا ل ق ص ط والاقساط و ا ل إ ن ص ا ف و ا ل ع ا د ل ا ل م ب ص ط قال تعالى إ ن الله يحب ا ل م ب ص ط ي ن و ا ل ق ا ص ط الجائر قال تعالى و أ م ا ا ل ق ا ص ط و ن فكانوا لجهنم حطبا لذلك يجب ان يكون د ن ا ا ل ق ص لانه يجب ان ي ك و ا ل جهد ل ا ل ق ي ج ا ص ط و ن ا ك جهد ل ج ا ئ ر و ن ا ل خ ا ر ج ب ن ي و ن هناك جهد لانه ثم قال تعالى و أ ن ز ل ن ا الحديد وهذا أ ي ض ا مثلث مجال نعم ب ر البعض نعم نعم نعم ا ل قال انها ا ل أ ص ل الحديد هو يتكون من الشمس ويخرج من الشمس كما ينزل مع شعاع الشمس وكذا وكذا و أ ن ز ل ن ا الحديد لها تفاسير كثيرة ولكن يبقى أن ا ل م س أ ل ة ه م س ا ل ا ل حديد الذي نعرفه احنا من السماء ولكن قد ينزل في ذ ر ت أ و في ذلك ي الراتب إلى الأرض ويتجمع في أ م ا ك ا ن الله أ ي أ ت ي عليك ه الله سبحانه و أ ظ ه ر ن ا و ل ا ف ر ق بين أ ن ز ل ن ا وفعلنا ذ ك ر ه الحسين بن ا ل ق ا س م عليه السلام ومثل ع ن ا ل حسن و ق ي ل ن ز ل به آ د م من ا ل ج ن ة قيل ن ا زرع ومعه خ م س ة أ ش ي ا ء من حديد السندان أ ي السفله والكلبتان و ا ل م ي ق ع ة و ا ل م ط ر ق ة و ا ل إ ب ر ة بعض المفسرين يجيب شيء يمكن ان يقلع ا به لكن هو ل ا ز ل من ج ن ة يابانيه هذه ما ي جنه وعن ه صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ن الله أ ن ز ل أ ر ب ع بركات من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض الحديد والنار والماء والملح به باس شديد قال في البرهان يعني أ ن بسلاحه والته تكون الحرب التي هي باس شديد و ا ل ب أ س العذاب جعل القتال به كالعذاب الشديد للمقاتل به ل أ ن أ ك ث ر ما يقع القتل بالحديد ك ا ن لفظ البرهان قوله عز وجل و أ ن ز ل ن ا الحديد فيه في باس شديد يعني أ ظ ه ر ن ا ه و أ ن ز ل ن ا ه والثاني أ ن يكون محمولا على أ ن الماء منزل من السماء فينعقد في ا ل أ ر ض جوهر فيصير في السبك حديدا فيه باس شديد يعني أ ن بسلاحه و آ ل ت ه تكون الحرب التي فيها باس شديد مما كان عليه ا ل أ و ل و ن فعلماء ا ل اليوم اللي سبروا ا ل أ غ و ا ر وعرفوا ا ل أ ش ي ا ء هذه أ ك ث ر م ع ر ف ة في مساله مثل انزلنا الحديد واشمعنا الحديد واين يوجد الحديد و ا ل أ ف ل ا ك والشمس والقمر هذه ا ل أ ش ي ا ء اللي اتضحت ا ل آ ن فعلماء اليوم أ ك ث ر م ع ر ف ة من علماء الامس في هذه الاشياء فيه باس شديد و م ن ا ف ع للناس له الحديد في مصالحهم ومعاشهم وما يدفع عنهم دروع الحديد من ا ل أ ذ ى فما من ص ن ا ع ة إ ل ا والحديد آ ل ة فيها ك ا ل ة الحائك و ش ت ر ا كمال الله ا يحفظ كل يوم قد ب بلاستيك م عاد فيها حديد ولا شئ ي صحت الدنيا م عاد يدخل في شيء يعني قد ي أ ت ي في ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة احتى البلاستيك يمكن ي أ ت ي في كل شيء ر أ ي ت في ج ر ا ث ه يقول انهم يريد أ ن يصنعوا من, من خيوط العنكبوت أ ش د أ ن و ا ع الحبال قوه ة وعن ا ل ل سبحانه نفس البيوت لبيت العنكبوت في نفس يعني التركيبة حاجة لحيث وتعالى قالنا وجدوا لها ما قوتها بحيث أنها أوهن فمنهم يعني لو لو أدري في إيش مصناعة منها و ت ه ي ئ ت ه ا و توليدها يعني و تجميعها ك و ن من أقوى أنواع ال... سبحان الله يعني العلم م أقوى الله ت ط و ر ا ل ع ل م كل ي و م ع ه ا ل الرازي و أ ك ث ر مصالح العالم لا ت ت م إلا ل ا ب ح د ي و ي ظ ه ر أن ا ل لا ذ ه ب ي ق و م م ق ا م ا ل ح د ي في شيء من ه ذ ه ا ل ل ل م ص ا ح ف و لم ي و ج د الدنيا الذهب في م ا كان ي خ ت ل شيء من م ص ا ل الدنيا ح و ل و ل م ي و ج د ا ل ل ح د ي خ ت ل ج م ي ع مصالح ا ل د ن ي ا طبعاً هذا على اعتبار وقته فقط نقول لها اليوم لا صح إ ن الحديد عنصر أ س ا س ي وركيز أ س ا س ي لكن يختلف الوضع الان آ ن ما عملة اليوم بمثال المناء أشدنا اللهاب البديل الحديد البديل إنها نحتاجها وقد نجد البديل. وكذلك الحديد قد نجد نظر نقول دناء وكذلك البيوت ل هو بسيط في في, في, في آ يستطيع ان ي ب ن ي بدون احد لا لا لا بقى فيه ا ل آ ن الصناعات ج د د ي ا ل الجديده ة ضد الحريق وضد البدء وضد كل شيء بلاستيك م ع ي ن ة و خ ف ي ف ة و ع ا ز ل ة لكل شيء ولا فيها حديث يعني صح ان الحديث ن ح ت ا ج ه في صناعات ك ث ي ر ة لكن لو عدم اليوم يعني البدايه ا ل م و ج و د ة ل أ ن العلم متوسع الذهب كذلك إ ذ ا عدم هناك يعني اشياء ل ل ي يسموها أ للتبادل التجاري سواء كان من أ و ل ا ي ت ب ا د ل و ا بالحب هذا يعطي حب, وذا يعطي حب ولا ذ يأخذ ا حب و مثلا بالغنم ولا بالبقاء اي شيء ممكن يكون س ل ع ة كل شيء ممكن يكون قيمه كل الأشياء ممكن تكون قيمة وكذلك لكن ليس على نفس نص الامام الرازي قالوا اكثر مصالح العالم لا تتم إ ل ا بالحديد ويظهر أ ن الذهب لا ي ق و م مقام الحديد في شيء من هذه المصانع يبقى الألمنيوم كيف مقام الحديد في أكثر الأشياء عماير هي على ما هي ألمنيوم ينكر إن الحديد عنصر وإيسي وأساس. نعم. ولو لم يوجد الحديد لاختل جميع على عندك ومصانع على مع عنصر نعم أن الدنيا أحد أكثر ذلك مقام ما ما لا وأساس مصالح ولو لم لأختل ثم إ ن الحديد لما كانت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ش د ي د ة جعله سهل الوجدان كثير الوجود والذهب لما قلت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه جعله عزيز الوجود والله شوف اليوم وكما وكم الواحد يقعد ماسك في يحصل له الحديد والله وعند هذا يظهر جود الله ورحمة كما الطن ماسك سرائلين الله الحديد أساسي هذا الله فإنما كانت حاجتهم كان فكلما كانت حاجتهم وجدانها يحصل على إليه به يظهر إليه أسهل يجيس يقعد في عبيدة جعل عمر أكثر أكثر طن أثر ولهذا قال بعض الحكماء ان أ ع ظ م ا ل أ م و ر ح ا ج ة إ ل ي ه ا هو الهواء ف إ ن ه لو انقطع وصوله إ ل ى القلب ل ح ظ ة لمات ا ل إ ن س ا ن في الحال فلا جرى ما جعله الله أ س ه ل ا ل أ ش ي ا ء وجدانا وهي أ س ب ا ب التنفس و آ ل ا ت ه حتى أ ن ا ل إ ن س ا ن يتنفس دائما بمقتضى ط ب ع ا من غير ح ا ج ة فيه إ ل ى تكلف عمل وبعد الهواء الماء إ ل ا أ ن ه لما كانت ا ل ح ا ج ة إ ل ى الماء أ ق ل من ا ل ح ا ج ة الى الهواء جعل تحصيل الماء ش ق قليلا من تحصيل الهواء وبعد الماء الطعام ولما كانت ا ل ح ا ج ة الى الطعام اقل من ا ل ح ا ج ة الى الماء جعل تحصيل الطعام اشد من تحصيل الماء ثم تتفاوت ا ل ا ط ع م ة في درجات ا ل ح ا ج ة و ا ل ع ز ة فكلما كانت ا ل ح ا ج ة اليه اشد كان وجدانها اسهل وكلما كان وجدانها اعشر كانت ا ل ح ا ج ة اليه اقل وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى ونعمه ونعم على عباده لو كان تخيل ان النوم ي ن ب غ فلوس كم كان أ ح ت ا ج ل أ خ ذ فلوس كم كان أ ح ت ا ج نحتاج ل ن ن ا فعلا كل يوم كل يوم مدري كم الصيدل ا سيصل والجواهر لما كانت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا ق ل ي ل ة جدا لا جرى ما كانت ع ز ي ز ة جدا فعلمنا أ ن كل شيء كانت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه أ ك ث ر كان وجدانها أ س ه ل الذهب والاشياء وكذا ر د و وكذا ما كل الناس قال ل ك إ ن ه غالي وجود ق ل ل ي و س ب ح ا ن من خ ص التلز ب ع ز ه وناس ا ل مستغنون عن أ ج ن ا س ه أ ذ ل أ ن ف ا س ا لها و ء و ك ل ذ ي ن ف س ف محتاج إ ل ى أ ن ف ا س ه ث م قال تعالى وليعلم الله م ن ينصره ورسوله ورسوله استعمال السيوف والرماح إ ل ه ن يجب ان يكون هناك افعالات في العالم د والاخرى ك في ا ل ج ل ا ل وإلى ل ا م والاخرى ل ه م على في ع العالم و و والاخرى ي ل ي ن في ن العالم الله واصير و ن ا و ا خ ر ا قدورنا واصير عهراتنا ى في ت ا وغمومنا و ع ا ل م والاخرى ع ن وأعطينا وأعطينا ا ع ج ن ن و ش ر ح ص د و ر ن ا ي ا أ ر ح م ا ل ر ا ح من ي يارب يا يا يا يا العالمين و أمورنا ي امراض أ ر ح ا ل ح م م ي ن وشف أ ر ا ن المسلمين و امراض وعافنا وعن ف نور ا ز ق ن ا ن تاخير و ز ق ي ن وزجين ا ز ج ي ن وزجين وزجين و ز ا ي ن وزجين وزجين وزجين يا ز ج ي ن ا ل ل ه ن وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين وزجين و ز ج ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن